إن هذا أخيه له 99 نعجة ولي نعجة واحدة هذا أخيه له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وَلَنَعجَتُ وَاحِدَةم فَقَاأَك فيِينهَا وَزَّنِي فيِيخِقَاب وَلنَ عجَتُ